ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.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 إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى